إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيميني فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسورا وأما من أوتي كتابه